وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وإخوة الكرام نازلنا مع التقييد الفقهي والقواعد الفقهية انتهينا الأسبوع الماضي من فروع للقاعدة العظيمة الجغيلة قاعدة الأمور بمقاصدها وكان الأسبوع الماضي كنا نتكلم أنا ما أخطئكم أنتم تخطئون أنفسكم أنا كلامي صحيح قلت فروع للقائدة الأصلية الأمور بمقاصدها منها العبرة بإيش صح طيب رجل كان يعشق امرأتها يحبوها جدا وعاش معها دهرا ثم ظهرت المشاكل فطلقها مرة فعاودت بالخير معه ثم اشتد الشجار بينهما أيضا فطلقها الثانيه ثم ما احتمل إلا أن طلقها الثالثه وكان رجل من أصدقاء هذا المحب لزوجته يعلم عشق هذا الزوج لزوجته فقال لو أني قد أحسنت إليه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع فليفعل فقال لو استطعت أن أقرب المسافة بينه وبين زوجه ثم سأل في داخلة نفسه ماذا أفعل حتى أقرب المسافة قال هي لا تحل له ويكلم نفسه لا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فسأذهب واستاذنه فاستاذنه وذهب فتزوجها وبقرارة نفسه تزوجها ليطلقها لتحل لهذا الرجل العاشق وقد كان قام فتقدم فقبلت المرأة فتزوجها قال الآن نصف الخير قد قدمته النصف الآخر طلقها بعدما تزوجها وبنى بها بنى بها وطلقها يعني ذاق العسيل وذاقة العسيل فطلقها فجاء العاشق وأراد الزواج منها فتقدم فتزوجها فقام طالب العلم يسأل عن هذه الزيجات. يسأل المقاعدين يا إخوة الرجل عنده دليل قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل تتركون العاشق يموت أم تقرونه على الزواج يموت أنا أخذ الإجابة من اليمين فتفضل شيء أنا يعني يعتبر كالتيس المستعار فننظر بها في أولا يوافقونك أو يخالفونك توافقونه يعني هو التيس المستعار يا إخوة فاضل محيص النظر الآن الرجل تقدم للولي فقبل الولي وامهرها كتب لها الصداق فاصبح شروط العقد موجودة واركان العقد موجودة وأهم ما يجعلها حلالا لزوجها انه ذاق العسير وذاقت العسير يعني هو ما عقد وطلقها ذاق العسيل وذاقت العسيل لأنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لامرأة أبي الزبير قال لها تريدين أن ترجع لرفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته فقد ذاق العسيل وذاقت العسيل الزواج بنيه الطلاق صحيح يا شيخ قد بينا على قول الجمهور الزواج بنيه الطلاق صحيح طيب ايش فيها العقد موجود طيب العقد موجود باركانه وشروطه والمهر اخذته وعندما طلقها اعطاها المؤخر ما كان اعطاها مهرا كاملا والقول الاول الان يتذبذب عنده ونرى هل قول صحيح ولا لا الابرة هو المقاصد ان ينفع اخاه لا سيما وهو قد قال له الولي زوجتك موليتي زوجتك ابنتي قال قبل ما اتفقش مع احد ما في اتفاق لا استأذنه للنعاشة قال استأذنك في الزواج من هذه المرأة هي لا تحل لك الان قال اتفضل حتى لا يخسر نفسهم اسبر ابن حزن خلينا نرى اللي الان المجلس مجلس ايش؟ لا انا نعرف المنجل السيد الحمد لله <تصفيق> يعني أي أبواب العلم الآن نطرح القواعد خلص أجد بالقواعد أخونا الكريم أجاب إجابة سديدة جدا واتى بالدليل قاعدها بأنت إما توافقه أو تخالفه قال له زوجتك ابنتي قال قبلت على مهر كذا جاء الشهود فشاهده الآن أنا اقول طالب العلم له الصوب علم يتكلم به صح؟ لا تقل لي با كانت نيته وهو بيحبها ما بيحبهاش لا قعد علميا ورتب كلامك علميا أيها طب قال زوجتك صحيح قال قبل صحيح واعطى المهر كانت قصدوا أن يحللها ليش والعبرة عندنا كما عند العلماء قالوا العبرة في العقود بالمقاصد والنيات لا بالألفاظ والمباني. إذا إذا بالقصود أو بالمقاصد والمعاني لا بالألphat. ولو قال زوجتك، وقال الآخر قبلت، يقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة. فإذا هذه المسألة تدور على النوايا ولا تدور على الظواهر. طيب. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى قاعدة أخرى كلية وهذه القاعدة من أهم القواعد أيضا في أبواب الفقه هي قاعدة فقهية وصولية. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك سنتكلم عن هذه القاعدة من نقاط النقطة الأولى تعرفها لغة واصطلاحا النقطة الثانية شرحها النقطة الثالثة الدليل عليها النقطه الرابعة صور هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين في اللغة معنى استقرار القلب أو طمانينه القلب للشيء الذي رأته أو سمعته فاستقرار القلب أو طمانينه القلب تقول يقن الماء في الحوض يعني استقر ما فيش تردد جزم أو نقول العلم الجازم دون التردد فاليقين هو علم جازم يخالف ويغير الشك والشك هو التردد الشك هو التردد وعدم الجزم أو نقول المدركات العقلية خمسه انواع يقين واعتقاد وظن وشك ووهب يقين اليقين هو جزم القلب او العلم الجازم او طمانينه القلب او استقرار القلب على الشيء مع وجود الدليل القطعي كان تقول للمؤمن بايمانه الجنه انت على يقين من ذلك على علم يقين ولا عين يقين لأن اليقين له أبواب ثلاثة علم يقين عين يقين حق اليقين ترتيبه هكذا علم اليقين مؤمن موحد أتم توحيده دون أدنى شرك فهذا علم يقين أن يكون ثوابه الجنة بدليل بدليل قطعي إيش هو؟ الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن التام وهم مهتدون, مهتدون إلى مكانهم في الجنة وأيضا قول سلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه داخله الجنة هذا علم يقين وقف هذا المؤمن على الصراث ينظر إلى المؤمنين يمرون كالبرق كأجاويد الخير كالريح المرسلة وينظر أمامه فيرى حور العين حوراء لو غمست بإصباحة الدنيا لأنارتها وملأتها مسكا يراها بأم عيني ويرى قصره المنيف في الجنة هذه الرؤيه وهذه الوقفه التي وقفها تسمى عين اليقين ثم كالريح المرسله عبر الصراط ودخل الجنه وعانى قحور العين اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين فعانى قحور العين هذا يسمى حق اليقين مفهوم اذا اليقين له ثلاث مراتب علم يقين عين يقين حق اليقين واليقين هو طمانينه القلب للأمر أو للشيء مع الدليل القطع على ذلك يعني مستند لدليل الاعتقاد هو يقين القلب أو نقول طمانينه القلب استقرار القلب على... أو العلم الجازم على شيء لكن بدون دليل وهذا الذي يسميه العلماء اعتقاد العوام يعتقدون بأن الخالق الرازق هو الله وأن المدبر هو الله وأن السيد الامر المطاع الناهي هو الله لكن عندما توقف المراه العجوز في الشارع تقول له من خلق الكون تقول الله إذا سألتها أين الدليل قالت لا أعرف دليل أو قالت وهل الله يحتاج دليل كما يذكر عن الإمام الرازي وكان فاحلا نظارا يعني وصوليا مفسرا لكنه كان فيه شيء من الأشعار والحمد لله أنه مات على خدث اهل السنه والجماعه كان يمشي وحوله طلبت العلم وكانت امراه عجوز تمر امامه فقالوا لها نحي نفسك جانبا فقالت عالم قال العالم يسير من العالم الرازي فقالت ومن هذا العالم فقالوا لها الرازي قالت وما الرازي تستهجن ما يفعلون وما الرازي قالوا هذا الذي اتى بألف دليل على وجود الله فضحكت المراه العجوز وقالت وهل الله يحتاج لدليل او هل وجود الله يحتاج لدليل فهذا اعتقاد العوام فاعتقاد العوام يسمى اعتقادا ولا يسمى يقينا لانهم لا يستندون الى ادله أدل. الثالث الظن الظن هو التردد بين امرين او تجويز امرين جائز ان يكون موجودا جائز ان يكون غير موجود جائز ان يكون طاهرا جائز ان يكون نجسا تجويز امرين او التردد بين امرين احدهما راجح فالراجح هذا هو الذي يسمى الظن الراجح هو الذي يسمى الظن الرابع الشك الشك هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين وجوده عدم وجود ولا مرجح هذا يسمى ريب أو يسمى شك لا مرجح ما في راجح الخامس الوهم الشك هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين لا مرجح لهم لا راجح فيهما لا مرجح بينهم الخامس الوهم الوهم أيضا تجويز أمرين أحدهما أضعف والأضعف هذا الذي يسمى الوهم هو المرجوح تجويز أمرين جاء الدليل يبين الراجح منهما من المرجوح فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما الراجح ظن والمرجوح وهم فالأضعف هو الوهم إذن هذه مدركات العقل معنى اليقين لا يزول بالشك معناها اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء يعني ما ثبت بالدليل القطعي او الواقع المشاهد بالفطر ما ثبت بالدليل القطعي سواء وجودا او عدما ما ثبت وجوده بالدليل القطعي لا يزول بالشك ثبتت طهارة المرء الذي توضى نزل الرجل تحت الماء فعمم جسده في الماء بعدما كان جنبا هنا استيقن انه أنه على طهاره جاء ليصلي صلاه الفجر فشك اغتسلت ام لم اغتسل هنا الشك يسمى شكا طارئا والاصل اليقين فاذا اليقين على امر بوجوده على امر موجود لا يزول بشك طارئ يبقى على ما هو عليه كما فرع العلماء قال بقاء ما كان على ما كان يبقى الطهارة بيقين تبقى وهذا الشك الطارئ لا يمكن أن يزيل هذا اليقين أيضا العدم اليقين من عدم شيء الشك الطارئ لا يزيله رجل قام من النوم فهو على يقين أنه فأخذ الطهارة ذهب إلى المسجد وجلس يقرأ القرآن ثم تذكر قال توضأت ما توضأت هنا الشك الطارئ في ايش؟ الطهارة الشك الطارئ الطهارة في شك طارئ واليقين لانه قام من انه واليقين عدم فنقول الشك في الطهاره لا يزيل يقين عدم الطهاره عليك ان تنزل وتتوضا هذا معناه اصطلاحا يبقى الاصطلاح ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين فالشك الطارئ لا يزيله ما ثبت وجود بيقين لا يزال بشك وما ثبت عدم وجودي ما ثبت عدمه بيقين لا يتواجد بالشك الطارئ هذا معنى هذه القاعدة القاعده هذه قاعدة جليله قال فيها العلماء اغلب الفقه يندرج تحت هذه القاعده ولا فروع كثيرة منها الاصل بقاء ما كان على ما كان او استصحاب الاصل كثير في الفقهاء يقولون استصحاب الاصل كما سنبين في هذه الفروع التي نشرحها ان شاء الله وايضا قولهم القديم يبقى على قدمه القديم يبقى على قدمه والاصل بقاء ما كان على ما كان واستصحاب الاصل والاصل براءه الزمة كل هذه فروع لهذه القاعدة فهذه القاعده كما قلت قاعده جليله بينا معناها ناتي الى الدليل لان الفقهاء لا يقاعدون الا وهم يستندون الى الكتاب او الى السنه اما من الكتاب قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني هنا الظن هنا الشك هنا الظن في هذه الآية الشك فإذا قال الله الظن لا يغني من الحق شيئا يعني الشك لا يزيل اليقين أبدا يعني الشك لا يزيل اليقين أبدا فهمين طيب الآن الدليل من الكتاب على قاعدة اليقين لا يزول بالشك قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فسروا لي وجه الدلالة من الآية على هذه القائدة يبقى أنا محق يبقى أنا عندي حق أنا قلت الإخوة كأنهم يكتبون لكنهم لا يدركون هات ما معندك أنا أريد وجه الدلالة من الآية على التقايد الفقهي هذا أو التقايد الأصولي هذا القاعدة اليقين لا يزول بالشك تدلنا بقول الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن, إن الظن لا يغني من الحق شيئا دا وجه وين وجه دلالة ها وجه الشاهد أحسن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وجه الشاهد وين وجه دلالة المقصود به شك الحق لا يزول به الحق لا يزول به هذا بالضبط كما قلنا الشك الطارق لا يزيل اليقين فاليقين لا يزول بالشك الطارق ومن السنة حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج ريح أم لا فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح إذن دليل القاعدة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لا لا يخرجنا من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وأيضا حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه من البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه أيخرج من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ينفتح لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والحديث الثالث انتبهوا لهذه الاثار لاني سأسأل عن وجه الدلالة أنا ذكرت حديثين الحديث الثالث ايضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلم يدري ثلاثا صلى ام اربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن في رواية قال فإيه فليبني على الاقل يعني لو صلى ثلاثا ولا يدري ثلاثا ام اربعا فليقل ثلاثا ويأتي بالرابع هذه احاديث ثلاثة تثبت لنا هذه القاعده او هي مستند الفقهاء لهذه القاعده وجه الدلاله من هذه الاحاديث الثلاثه فاشكل عليه اشكل عليه ده وجه الشاهد فاشكل عليه جاء الشك وليس الظن بالتقيد الفقهي جاء الشك اشكل عليه شك رجل توضى وهو في الصلاه جاءه الشك اشكل عليه وجد شيئا في بطنه فاشكل اخرج ريح ام لا أنت قتد بوجه الشاهد أت بوجه الدلالة وجه الشاهد فاشكل عليه قال فلا يخرج أكمل حتى يسمع صوتا او يجد أنت قتد بوجه الشاهد أنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث على التقعيد الفقهي الاصولي اليقين لا يزول بالشك اليقين أنه اليقين أنه يسمع عطرش اليقين أنه على طهار اليقين أنه على فوجد الشيء في بطني ف... يا أخي كم علميا وجد الشيء في بطني فأشكال اشكل يعني حدث إيش يبقى هنا الشك اسمه شك طارق وعندي تأصيل سملة قعدة عريضة وعندي يقين فهذا الشك الطارق وهو الاشكال خرج ريح ام لا وعندي اليقين الأصلي فهذا الشك الطارق لا يزيل اليقين وما هو اليقين الطهاره ولذلك قال النساء السلام لا يخرج ثم بين متى يخرج حتى يسمع صوتا او يجد يعني معنى ذلك ان اليقين لا يزول الا بيقين ما يزول بالشك ولكن يزول باليقين ده الحديث الاول الحديث الثاني هاتف عندك لا ينفتل يعني لا ينصرف ما لا ينصرف لا هات الاول لا وجه الشاهد ايضا يجد في بطنه الشيء اذا وجد في بطنه الشيء حدث شك طارئ واليقين الطهاره فقال لا تخرج لأن اليقين لا يزول, يزول بالشك طيب وجه الدلاله من الحديث الثالث فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ثلاثا صلى أو أربع دواج الشادي حدث الشك الطارئ وعندي يقين لابد أن أبني عليه لكن أين اليقين قال النساء فليطرح الشك وليبني على والبناء على اليقين فهو ايه الأقل فهو الأقل, فهو الأقل فهمتم؟ طيب صور تطبيق هذه القاعدة وهذه جيدة جدا لطالب العلم في النوازل أي سؤال سأبين لكم أي سؤال يأتيك لو أنت قد أتقنت هذه المسائل سهل جدا تكون مفتيا لأن كثير من الفقهاء ليس عندهم ملكة الفتوى لان ما عندهمش التقيد والتاصيل الصحيح أقول من صور هذه المسائل رجل طاف بالبيت انا ساتيكم بالسهل أشرحه والوعره سأسألكم فيها رجل طاف بالبيت فلما طاف كانت بجانبه زوجته فيطوف واحد الحمد لله طاف الثاني على الحجر الثاني الثالث والنساء نقصت عقل وإيش ودين فكلمته فكلمها فنظر وقف أمام الحجر ويرفع ويكبر فقال سبحان الله الخامس قالت له لا والله هذا السادس فاختلف فزعت اليقين في قلبه فقال شككتين يا امرأة هذا الشوط الخامس ام السادس مم. فقالوا نوقف طالب العلم المقاعد فنساله طفت خمسة اشواط ولا ادري خمسة اشواط ام ستة اشواط انا اقول ستة اشواط والمرأة تقول خمسة اشواط فالفقيه الذي سئل كيف سيجيب ستجيبون بالتقعيد طالب العلم لو أجاب يجيب بالتقيد نفسه ناخد اليمين طيب احنا نقول اليقين كما قال الأخ الكريم لا يزول بالشك قاعد بقى بين لي الشك الطارق وين واليقين وين اليقين الأول ولا الشك الطارق الأول نعم الشك الطارق صح الشك الطارق تردد بين خمسة وستة اليقين أحمد. نسأل الله أن محمودا في السماء وفي الأرض لكن تسكت حتى نقول لك تكلم لأن هذه اداب جلسه صح ولا لا يا أحمد أحسن الله وليك نعم اليقين هو الأقل وهو خمسة اشواط والتردد والشك الطارئ هو ستة أو خمسة فقلنا له اطرح الشك وابني على اليقين واليقين هو الأقل اذ اليقين لا يزول بالشك أحسنتم ما يزولش الخامس دخل الرجل عندما نظر إلى الكعبة وهو معتمر وكان في عمره ما ذهب إلى مكة نظر إلى الكعبة وعظمت الكعبة فبكى بكاء شديدا فبكت المرأة فابتلت اللحى والثياب وجلس ساعه يبكي حتى أذن المؤذن ودخل الشيخ في الصلاة فصلى مع الشيخ وجلس يبكي أيضا بعد الصلاة وقرأ القرآن ثم قال للمرأة قومي فنتعبد لله بالطواف قالت يا رجل نسيت قد طفنا هذا الطواف علينا أن نقب بالصفى والمرווה هذا طوف العمر علينا أن نقب بالصفة والمرווה سبعة عشرات قال يا إمرأة ما طفمت قالت طفت وأنا طفت معك وأتيك بإمرأة شاهدة أخرى فما أتت بالمرأة فوقف الرجل يقول أسمع كلام المرأة ما أفضح الله قوما ولا أمراء إمرأة أسمع كلامي أنا شاكش ماذا أفعل فقال نسأل أهل العلم فسأل أهل العلم طقيدا علميا فاهل العلم سيجيبون الان هي المساله بقى بيننا الآن اليقين لا يزول والله سهله وواضحه ولولا ذلك لشرحتها انا لكن انا اريد ارى اشوف الاخوه تسارع في التطبيق ام لا ماضي سنجعلك مضارع ان اجبت اجابه صحيحه اليقين لا يزول بالشك احسنت لا فض فوق الشك الطارئ طاف أو ما طاف واليقين ويش الدليل أنه ما طاف إذا اليقين سأمشي الأهل ها ها اليقين فدل عية <تصفيق> أبو معاد. معاد. معاد أنت تحب الدموع يعني <تصفيق> اليقين أننا قلنا أول ما دخل ونظر إلى الكعبة يعني ما سبق له إيش طافا يبقى اليقين أنه ما طاف اليقين أنه ما طاف والشك الذي حدث شك طارع فنبني على اليقين انه ما طاف فنقول له طف طواف العمرة ثم قف بالصفى والمرور. طيب صورة اخرى من هذه الصور رجل جاء محمد بن حسن جاء للاخوة وقال لي عندكم الف درهم تقرون تقرون انكرتم تقر تأتيني به احسن الله عليك طيب لي عند الاخ الكريم الف درهم مضت مدة فجئته فقلت له اين الالف درهم قال وفيتك اياها اتق الله ربك لما تسألني عن امر انا وفيتك اياها قلت له يا رجل ما اعطيتني المال قال لا وفيتك اياها فقلنا اذا هذا النزاع وهذا الخصام ونحن من طلبة العلم سواء فلا بد ان نرجع الى الكتاب والى السنة والى اهل العلم فأسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسألنا اهل العلم فقالوا عندنا قائدة نطبقها على هذا النزاع وهذه القاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان نقول اليقين لا يزول بالشكل اليقين معي ام معه معه هو لا اقر لا اقر بالالف ولا ما اقر اليقين مع من نقول اليقين استقرار الدين في الذمه معايا اليقين ثبوت الدين في ذمته والشك الطارئ النزاع بيني وبين وفيت لما وفيت وفيت لما وفيت يبقى الشك الطارئ لا يزيل اليقين فياتي المفتي ويقول عليك الألف ولا بد ان تعطيها للرجل فهمتم رجل رجل دخل على مراتي وكان يحبها وكانت جميله فتهيات له قالت هئت لك فتغزل فيها واقترب منها وضمها وقبلها واراد ان يعمل بالسنه في بضع احدكم صدقه فلما اقترب منها تذكر الشجار الذي كان امس بينه وبينها قال كانت شديده معي طلقتها اذا ما اقترب منها وكانت طلقه ثالثه والله المستعان طلقتها لا ما طلقتها طلقتها ما طلقتها فحدث عنده طلاق او لا طلاق نقول له اقترب او لا تقترب طرب كل اقترب كله عايز يقترب <تصفيق> فلما حدث عنده هذا الشك قال إذن أسأل الفقهاء أقترب من المرأة بعدما زينت ولا ما أقترب <تصفيق> ابن حزم يقول يتوكل عن الله ليس أي من سواء من الفقه يعني <تصفيق> يقترب ولا ما يقترب أنا سأحل الإشكال الآن أنا سأقول عندنا قاعدة تقول اليقين لا يزوله بالشك واليقين انها ليست بامرأته خطأ وهم اليقين انها زوجاته اذا عندنا يقين مستقر بانها زوجة والشك الطارئ عليه طلق او لم يطلق فنقول اطرح الشك هذا جانبا وهي امراتك واقترب هنيئا مريئا لك مفهوم لكن ابن قدامه قال الاورع ان يحسب الطلاق لان الاصل في الفروج الحرمة وهذا لا يصح لا يصح بحلنا الاحوال وهذا سنأتي عليه الاصل في فروج الحرمة هذا قبل النكاح لكن بعد النكاح نقول لا الاصمة موجودة فاذا اليقين انها زوجة والشك الطارئ انه طلق فنقول هي امرأتك وليست بطالق وعليك ان تقترب هنيئا منيئا لك هذه بعض الصور في هذه القاعدة العظيمة يأتي بعدها قائدة الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه صراحة عشان هي من الاهمية بما كان سنفردها في الأسبوع القادم بشرح حتى نبين الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الذبح هل من من الإباحة والمستثنيات من هذه القاعده سنبينها بإذن الله الأسبوع القادم قبل أن أنتهي وأدخل على المواريث لي معكم تطبيقا واحدا أسأل فيه ولا ما أسأل أسأل ولا ما أسأل رجل محمد جاء لأحمد فقال له يا أحمد أين مالي قال وما مالك قال قد أقردتك ألفا أين الألف قال ما أتذكر هذه الألف فقال أقردتك الألف قال ما أتذكر هذه الألف قال إذن تنازعنا نرجع لطلبة العلم يفصلون لنا في هذه المسألة ما عندك القائد عندنا اليقين لا يزول ها يعني أحسن المتنازع فيه إيش استقرار الدين والمستيقن وهذه ايضا قاعدة اسمها الاصل براعة الذمة يبقى المستيقن عدم استقرار الدين والشك الطارئ استقرار الدين فنقول اليقين لا يزول بالشك ليس لك عنده مال ليس لك عنده مال ليس لك المال عنده طيب هذه اخر الصور يقين لا يزول بالشك اقول قولي هذا واستفر �شśua far.